الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها ثبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلة ميتا كذلك تفرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون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 مَنَ الْإِنسَانِ كَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْنَاهُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا أُبِشِرَ أَحَدُهُمْ بِمَا آتَاهُ الرَّحْمَنُ مَسَرَّهُ وَجْهُهُ مُسْتَبْشِرًا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِذَكَرٍ ومن ينشأ في الحلية وهو في الخطام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا في قوية من نذير من نذير إلا قال مترفواها إن وجدنا أبا على أمّة على أمّة وإن على ثرهم وقته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 ما تعبدون مما تعبدون إلا الذي فطرني فهنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عطبه لعلهم يرجعون بل متعطوا أولئك وآبائهم حتى جاءهم الحق حتى جاء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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي يدخل بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا يكون الناس أمته واحدة واحدة اللي جعل لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم تغفهم من فضة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 وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَفْتُرُونَ عَن ذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا فَاهْدُهُمْ فَمَن يضللْهُ فإِنَّهُ يَضِلُّ لِنَفْسِهِ وَلَا يَشْعُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَهَا يا ليت بيني وبينك بُعد المشريقين فبأس القرين ولي أنفعكم اليوم إلّا لم تؤمنكم في العذاب مشتركون أَفَأَن تَتُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِيَ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعرناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وتوف تسألون وَأَلَمْ أَرْسِلْ مِن قَبْلِكَ مِن, من رَّسُولٍ أَجْعَلَ لَّهُ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً أَجْعَلَ لَّهُ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَمَا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَخَذَاهُمْ بِالْعَذَابِ الْعَلَمِ يَضِيعُونَ وَقَالُوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاذ يبين فلولا ألقي عليه أثيرة من ذهب من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فاستحف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا مَا تَفُونَ تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَرْقَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ لَنَا مَثَلًا إِذَا قَوْمٌ كَمِنْهُ يَصُدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَالْتَبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَتُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيْنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ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 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ إِلَى السَّاعَةِ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَاهِرُونَ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ يدخل الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون يطاف عليهم بصحف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأرض وتلذ الأعين وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.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 ولئن سألتهم من حلقهم لا يقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون تصفح عنهم وكل سلام فسوف يعلمون